طيب الحجب لغة الصلاح ما هو؟ او من اوفره حمطي الحجب على كم اقسام؟ حجب بالشخص وحجب بالوصف ما هو الحجب بالوصف؟ هو المعبر عنه بأحد الموانع تقدمه ثلاثة قال له حجب أوصاف والحجب الشخص على كم اقسام حجب حرمان وحجب نقصان والحجب النقصان على كم اقسام على سبعة أربع انتقالات وثلاثة ازدحامات. ما هي الانتقالات انتقال من فرض إلى فرض وهذا يكون في حق من له فرضا؟ طيب مثل من الزوجان ها والأم وبنت الأبن والأخوة اليوم أيضا. ها؟ الاختلاف؟ ما لها فرضان الاختلاف؟ لا لا لا. لماذا؟ مقال لها صدر سلها نص. الاختلاف؟ هل كان اختيقيقة واختلاف؟ فكم الاختيقيقة وكم الاختلاف؟ واختف خلاص ولا هالنصف ولا ما لها النصف هيدان فرضان ولا ملك الفرضان طيب هذا الأول والثاني من تعصيب إلى فرض وهذا في حق من من تعصيب إلى فرض هذا في حق الأب والجد فقط وثالث من فرض إلى تعصيب وهذا في حقما ذوات النصف وثلثين نعم والرابع من تعصيب إلى تعصيب وهذا في حقما آه لخوات الشقيقات ولخوات لأب هذه الانتقالات والازدحامات الازدحامات ثلاثة اصحاب الفرض وهذا يحق في حق من؟ مثل اصحاب الفروض والأم من اصحاب الفروض من يزاحمها؟ ها؟ الأم من اصحاب الفروض من يزاحمها؟ ها؟ أه؟ أه؟ ها؟ منهم؟ الجدات الزوجات العدد من الأخوات لأب وعدد من البنات وعدد من بنات الإبن والعدد من الأخوة لأم واضح بارك الله فيكم هؤلاء الزحان في الفرض الجدات والزوجات وأيضا العدد من البنات والعدد من الأخوات لأب والعدد من الشقيقات والعدد من الأخوة لأم واضح بارك الله فيكم والثاني الثاني الزحام في التعصيب وهذا يكون في حق ما في حق كل عاصب سواء كان العاصب بالنفس أو العاصب بالغير أو العاصب معه الغير في حق كل عاصب طيب ثالث في واحد ما قدس ما يعرض في العول، الكلام في العول هذا سياتي، كلام على العول، ما لهم الأخوة اليوم؟ آه؟ لا، الأخوة اليوم نحن قلنا الأخوة اليوم واحد، الأخوة اليوم واحد، آه، كانوا تنان ثلث، كانوا واحد سدس، آه مذكورين، لأنه ينقص من الثلث إلى السدس، ها؟ باعتبار ماذا الآن إزحام في ال ماذا انتقل من فرد إلى فرد أقل منه نحن نتكلم على فرد إلى فرد أقل منه من السبب الأول السبب الأول أمر بالوصف لا ما اذكرنا بالوصف بالوصف آه هو الآن من فرض إلى فرض أقل منه هالك عن أخوين اليوم كم لهم الثلث في حق من له فرضان الأخ اليوم أم إلى أخوة لا بعض هذا مذكور تمام هذا مذكور الأخ لي واحد له سدس اثنان لهم ثلث ينقص إلى أقل منه سدس واحد من فرض أعلى إلى فرض أدنى واضح بارك الله فيك طيب انتهينا الآن من تقسيمات الحجب فالحجب ينقسم إلى قسمين حجب أوصاف وحجب أشخاص تكلمنا على الحجب الأشخاص بأنه ينقسم إلى قسمين حجب حرمان وحجب نقصان وتكلمنا على الحجب النقصان بقي معنا الحجب الحرمان وهو المراد هنا به ولذلك المصنف رحمة الله عليه ركز على الحجب الحرمان ولم يتعرض للحجب النقصان واضح بارك الله فيكم قال رحمة الله عليه والجد محجوب عن الميراث بالأبي في أحواله الثلاثي وتسقط الجدات من كل جهة بالأمي ففهمه وقسم أشبهها بدأ المصنف رحمة الله عليه بحجب الأصول بحجب الأصول فقال والجد محجوب عن الميراث بمن يحجب الجد يحجب الجد بالأب وبكل جد أقرب منه يحجب الجد بالأب وكل جد أقرب منه وكل جد أقرب منه إذن الجد محجوب بمن بالأب واضح بارك الله فيكم فالاب يحجب الجد حجب حرمان يحجبه حجب حرمان يحرمه من الميراث هالك عن أب وجد فكم للجد هنا لا شيء لماذا يوجود الأب فالأب الآن يحجب الجد حجب حرمان أي يحرمه من الميراث بالكلية وكل جد أقرب منه وكل جد أقرب منه هالك عن جد وجد لجد واضح بارة الله فيكم فجد الجد محجوب بمن؟ بالجد الأقرب بالجد الأقرب وهكذا الجدات سواء كنا من جهة الأم أو كنا من جهة الأب محجوبات بالأم وبكل جد أقرب منها، ولهذا قال وتصفق الجدات من كل جهة، من كل جهة، سواء من جهة الأم أو من جهة الأب، بمن بالأم أو جد أقرب منها هالك عن أم وأم الأم، فكم الأم الأم مع وجود الأم لا شيء محجوبة حجب حرمان، هالك عن أم وأم الأب، فكم الأب الأم الأب مع وجود الأم لا شيء محجوبة حجب حرمان، واضح بارك الله فيكم هناك قاعدة جليلة. ذكرها العلامه العثيمين رحمة الله عليه في تسهيل الفرائض في حجب الاصول بعضهم بعضا في حجب الاصول بعضهم بعضا قال رحمة الله عليه في حجب الاصول بعضهم بعضا كل ذكر من الاصول يحجبه ذكر من الاصول ولا تحجبه انثى من الاصول كل ذكر من الاصول يحجبه ذكر من الأصول ولا تحجبه أنثى من الأصول وكل أنثى من الأصول تحجبها أنثى من الأصول ولا يحجبه ذكر من الأصول يعني الجد هل الأم تحجب الجد على هذه القاعدة هل الأم تحجب الجد لا الجد من الأصول والأم من الأصول إذا من الذي يحجب الجد من الأصول؟ الأب كل ذكر من الأصول يحجب ذكور الأصول واضحبارة الله فيكم يعني الجد يحجبه من الأب وكل جد أقرب منه وهكذا الجدة هل يحجبها الأب؟ لا! لأنها ليست من جنسه ليست من جنسه فكل أصل من الأصول يحجبه من كان من جنسه ذكرا كان وأنثة فالذكر يحجبه من كان من جنسه والأنثة يحجبها من كان من جنسها إذانا الجد من من هو الذي من جنسها الأم أو جد أقرب منها هل الجد يحجبها لا هل الأب يحجبها لا واضح بارك الله فيكم وهذا الجد من جنسه من هو الذي من جنسه الأب أو جد أقرب منه هل الأم من جنس الأب لا هل الأم الجد من جنس الجد لا واضح بارك الله فيكم إذا في حجب الأصول بعضهم بعضاً كل ذكر من الأصول يحجب من كانه من جنسه وكل أنثى من الأصول تحجب من كانه من جنسها واضح بارك الله فيكم إذا الآن استفدنا إخوانا في الله أن الجد محجوب بمن بالاب أو جد أقرب منه والجد محجوب بمن بالأم أو جد أقرب منها واضح طيب انتهينا الآن من الأصول ننتقل إلى الفروع قالوا هاك ابن الإبن بالإبن فلا تبغي عن الحكم الصحيح معدلا معدلا معدل. الآن عندما ننتقل إلى الفروع وهم الابن ابن الابن بمن يحجب ابن الابن بالابن وكل ابن ابن اقرب منه اذا الابن يحجب بمن بالابن ابن الابن يحجب بالابن وكل ابن ابن اقرب منه واضح بارك الله فيكم لذلك قال هنا وهكذا ابن الابن ابال فلا واضح اذا الابن محجوب ابن الابن محجوب بالابن وكل ابن اقرب منه وكل ابن ابن اقرب منه بقي معنا بنت الابن بنت الاب بمن تحجب حجب حرمان بنت الابن تحجب حجب حرمان بالابن وكل ابن ابن اقرب منها وهكذا لاستكملت البنات الثلثين تسقط بنت الابن اذا لم يكن لها معصب واضح بارك الله فيكم إذن بنت الابن الآن تحجب بمن أه؟ بالابن وابن ابن أقرب منها وأيضا إذا استكملت البنات ثلثين ولم يوجد معها معصب في هذا القيد إذا استكملت البنات ثلثين ولم يوجد لها معصب فإنها تسقط بعضها للعلم يقول محجوبة والصحيح قانة الله نعبر بقولهم تسقط أفضل من أن نقول محجوبة لأنه لابد من حاجب لها لابد من حاجب ولا يوجد حاجب لها وإنما استخملت البنات لثلثين فهنا بنت الابن لم يبقى لها شيء فتسقط واضح بارك الله فيكم فعبارة تسقط أفضل من عبارة الحجب لما نقول له محجوب من الذي حجبه؟ ها؟ الجد محجوب من الذي حجبه؟ الأب الجدة محجوبة من الذي حجبها؟ الأم بنت الابن محجوبة من الذي حجبها؟ الإبن وكل ابن ابن أقرب وهل البنات البنات لو استكملت الثلاثتين يحجبنا بنت الابن لا قالوا تسقط واضح بارك الله فيكم تسقط إذا لم يجد لها معصب تسقط اذا لم يجد لها معصب فالان عندنا ابن الابن يحجب بمن بالابن وابن ابن أقرب منه هالك عن ابن ابن وابن ابن ابن فكم لابن الابن الثالث هذا لا شيء لماذا لانه وجد ابن ابن اقرب منه واضح بارك الله فيكم هالك عن ابن ابن وابن فكم لابن الابن لا شيء لانه وجد ابن اقرب منه واضح وبنت الابن كذلك يحجبها الابن وابن الابن الاقرب منها وايضا ماذا اذا استكملت البنات الثلاثين ولم يوجد معص لها واضح بارك الله فيكم طيب ننتقل هؤلاء خذنا الآن الأصول ومن والفروع ننتقل إن شاء الله إلى الإخوة ها. كيف لا بقيد لأنه لو قلنا مطلقا هالف عن بنت وبنت ابن بنت ابن أعلى منها هل تحجب بها لا آه. إذن قيد صح لا بد من قيد بالأعلى منها من الذكور مطلقا بنت الإبن تحجب بالأعلى منها من الذكور من الذكور واضح الإبن وابن الإبن الأقرب فنعم بهذا القيد أما من غير قيد فلا لأن عندنا الفرع الوارث الأعلى منها البنت هالف عن بنت وبنت ابن فترث معها السدس واضح طيب طيب انتهينا الآن من الأصول ومن الفروع قال وتسقط الأخوة بالبنين وبالأب الأدنى وبالأب الأدنى كما روينا وما يتعلق بالجد أنه محجوب بالاب هذا قد قام عليه الدليل وهو حديث ابن عباس الحق الفرائض بأهلها فما بقي فليأول رجل ذكر فليأول رجل ذكر منه الأول الآن الأب أم الجد الأب ذن الجد محجوب وهكذا قام الإجماع، هاتذا قام الإجماع على أن الجد محجوب الأب، ونقل الإجماع ابن المنذر، نقل الإجماع ابن المنذر والماوردي وابن رشد والقرطبي وابن حجر أن الجد محجوب الأب، نقل الإجماع ابن المنذر والماوردي وابن رشد والقرطبي وابن حجر. وهكذا الجدات الأم تحجب الجدات وكل جد أقرب تحجب البعداء وهذا أيضا بالإجماع نقل الإجماع ابن المنذر قالوا اجمعوا على أن الأم تحجب الجدات هكذا يقول رحمة الله عليه وأجمعوا على أن الأم تحجب الجدات ونقل الإجماع أيضا بن حزم وغيره نقل الإجماع بن حزم وغيره وهكذا ما يتعلق بابن الابن محجوب بمن؟ بالابن هذا لحديث ابن عباس ألحق الفرائض بأهلها فما بقي فهو لأولى رجل ذكر لأولى رجل ذكر فأولى رجل عندنا هنا الابن أولى من ابن؟ الابن واضح بارك الله فيكم وهكذا قام الإجماع قام الإجماع ولد الابن ذكرا كان وأنثى يحجب بالابن ولد الإبن ذكراً كان أو أنثى يحجب بالإبن، سواء كان أبوهم أو عمهم. ونقل الإجماع ابن المنذر وابن حزم وابن القطان والقرطبي، على أن ابن الإبن محجوب بالإبن. نقل الإجماع تثالث ابن المنذر وابن حزم وابن القطان والقرطبي. والقرطبي، فأبن الإبن الآن محجوب بمن؟ محجوب بالابن وكل ابن ابن أقرب منه، نعم. فأبناء الإبن الآن ذكوراً وإناثاً يحجبون بمن؟ بالابن حجب حرمان. يحجبون بالإبن حجب حرمان. طيب، الآن ننتقل إلى الإخوة، وتسقط الإخوة بالبنات، بالبنينة، وبالأب الأدنى كما روينا، والمراد بالأب الأدنى هو الأب الصلب. وليس الجد ليس الجد وهذه المساله فيها خلاف فيها خلاف والمراد بالاخوه هنا الاخوه الاشقاء ذكورا واناثا والاخوه لأب ذكورا واناثا والاخوه لأم ذكورا واناثا يحجبون بالابناء لذلك قال بالبنينه بالبنينه فناتئ الى الاخ الشقيق الآخ الشقيق يحجب بالابن وابن العبن والأب هؤلاء بالاجماع هؤلاء بالاجماع والجد على القول الراجح واضح فاردة الله فيكم إذن بثلاثة بالاجماع والرابع على القول الراجح هذا من الأخ الشقيق الأخ الشقيق يحجب بأربعة الآخ الشقيق يحجب بأربعة ثلاثة بالاجماع وهم الأبن وابن الابن والنزل والاب واضح بارك الله فيكم وبالجد على القول الراجع وبالاب على القول الراجع اذا الاخ الشقيق يحجب بكم باربعة الاخ الشقيق يحجب باربعة واضح بارك الله فيكم طيب ننتقل الاخ الشقيق الاخ الشقيق كذلك تحجب باربعة ثلاثة بالاجماع واحد على القول الراجع تحجب بالابن وابن الابن ان نزل وبالاب هؤلاء بالاجماع والجد على القول الراجع واضح بارك الله فيكم فالاخ الشقيق والاخت الشقيقة يغجب بهؤلاء الاربعه ثلاثه بالاجماع وواحد على القول الراجح واضح بارك الله فيكم بالابن وابن الابن ان نزل والاب والجد واضح بارك الله فيكم هؤلاء من الاخوه الاشقاء ذكورا واناثا طيب ننتقل لأنه من الاخلياب فالاخلياب محجوب ب 500 أربعة بالإجماع والخامس على القول الراجح الأب اخلياب يحجب عن الميراث ب6 أربعة بالإجماع والخامس على القول الراجح بالابن وابن الإبن وإن نزل والأب والأخ الشقيق هؤلاء بالإجماع هؤلاء بالإجماع والجد على القول الراجع واضح بارك الله فيكم إذن الأخ لأب بمن يحجب الآن؟ بمن يحجب الأخ لأب؟ بالابن؟ ابن الإبن والنزل والأخ الشقيق والأب والجد على الصحيح واضح بارك الله فيكم طيب ننتقل الآن للأخ لأب ننتقل إلى الأخت لأب إلى الأخت لأب الأخت اللي أب تهجب هؤلاء الخمسة بالإبن وإبن الإبن النزل والأب والجد على القول الراجح والأخ الشقيق وأيضا إذا استكملت الأخوات الشقيقات الثورتين ولم يوجد لم يوجد لها معصوب واضح بارك الله فيكم ولم يوجد للأخت اللي أب معصوب إذا أنها إذا وابن الابن والنزل والاب والجد على الصحيح والجد على الصحيح وهكذا بارت الله فيكم من الأخ الشقيق وإذا استكملت الأخوات الشقيقات الاثنين ولم يوجد معصب لقتل الأب واضح إذا ما كم ها إيه نعم ها من هي الأختي لأم من شروط إرثها بارك الله فيك عدم الأشقة والشقاية واضح من شروط إرثها الفرض عدم الأشقة والشقاية ثم استثنوا في السدس إجماعا وقياسا على بنت الإبن مع البنت واضح بارك الله فيك عن عنق شقيق واختي لأب فالأختي لأم يحجب حجب الحرمان بالشقيق فالشقيق يحجب الأخوة لأب مطلقا ذكورا وإناثا وإن نزلوا يحجبهم حجب حرمان يحجبهم حجب حرمان إذن الآن الأخت لأب الشق... تحجب بمن؟ بالابن؟ وابن الابن والنزل والأب والجد على القول الراجح والأخ الشقيق وأيضا السادس إذا استكملت الأخوات الشقيقات للثلاثين ولم يوجد الأخت لأب عصب ها؟ ها؟ لا؟ ما تحجب الأخت لأب هالك عن أخت الشقيق أو أخت لأب هل البنت؟ تحجب بنت الابن لا تحجبها كذلك الأخت الشقيقة ما تحجب لأختي الابن واضح بارك الله فيكم اجماعا وقياسا على بنت الابن مع البن فالأخت الشقيقة لها النصف والاختي اليابير 小ناديا السد استكملت للثلثين هذا بالإجماع واضح بارك الله فيكم لكن متى لانتو استكيت على الأخت الياب إذا استكملت الأخوات الشقيقات بالثلثين ولم يوجد معصر من أخرى لأخت الابت هالت عن أختين شقيقتين وأخت الابت فكم من الشقيقات؟ المال كله فرضا وردا ما, ما طعفي فردا وردا فردا وردا وهذا فردا وردا فايب لقذ الاهونة ليس لها شيء تسقط واضح بارك الله فيكم طيب لا إله إلا الله محمد صلى الله فايب انتهينا الآن من الاخوة آه ولا بقي شيء أم الآن عندنا من من الاخوة عندنا الاخوة الاشقاء 5 الاخ الشقيق والاخت الشقيقة بمن يحجبوا بالابن ابن الابن والاب والجد على الصحيح 4 الاخ الشقيق يحجب بهؤلاء الاربعه والاخت اللياب تشب بهؤلاء الاربعه وهذا بالاجماع ترون هذا بالاجماع بالاجماع ان الاخ الشقيق يحجب بهؤلاء فقط في هؤلاء الأربعة. وهكذا الاخت الشقيقه تحجب بهؤلاء الأربعة بهؤلاء الأربعة واضح بارك الله فيكم لا كيف يحجبها هالك عن أكد شقيق أو أكد شقيق إن كانوا رجالا ونسان في ذكر مثل حبد الأنذيين آية الكلالة التي في آخر سورة النساء ما يحجبها هي أخته من درجته يعصبها يعصبها ليس لها فرض هنا يقولها من فرض إلى ماذا إلى تعصيب هذا المنتقلات التي أخذناها واضح بارك الله فيك فالأخ الشقيق ما يعصب لأخت الشقيقة وإنما يعصب لأخت الياب يحجب لأخت الياب والأخ الياب تمام طيب من عنده إشكال قبل أن أنتقل إلى اليوم آه. إذا استكملت الأخوات الشقيقات للثلثين ولم يوجد معصب لها بهذا القيد ولم يوجد معصب لأخت الياب وهكذا في بنت الابن ولم يوجد لها معصب لأنه دا وجد معصب هل تسقط؟ لا خلاص ينقلوها وهذا قال له الأخ المبارك سيأتي معنا إن شاء الله هذا الأخ المبارك مبارك على أخته لا ولا لسقطت سينقلها ياخذ ما تبقى للذكر مثل حبد الأنذيين واضح بارك الله فيكم طيب بقي معنا الأخوة لأم لأن هنا قال وتسقط الأخوة مطلقا بالأبناء وبالأب الأدنى ما المراد بالأب الأدنى الأب الحقيقي واضح ليس الجد بهاولا ثلاثه بالابناء بالابناء الابن وابن الابن والنزل وبالاب طيب الاخوه لام الاخوة لام يسقطون بالفرع الوارث مطلقا بالفرع الوارث مطلقا ذكورا واناث وان نزلوا وان نزلوا وبالاصل الوارث من الذكور الاصل الوارث من الذكور وبعضهم يقول بستة بستة بالإجماع بهاولا ستة من among ستة الإبن وابن الإبن والبنت وبنت الإبن والأب والجد واضح بارك الله فيكم فالإخوة لأم الإخوة لأم يحجبون بهؤلاء الستة بالإجماع بالإبن وابن الإبن والنزل والبنت وبنت الإبن والنزل أبوها من أحد الدخور والأب والجد طيب هل الأخ الشقيق يحجب الأخوة لأم؟ لا. هل الأخ الأب يحجب الأخوة لأم؟ لا. هل الشقيقه تحجب الأخوة لأم؟ لا. وهكذا واضح بارك الله فيكم فيحجبون بالفرع الوارث مطلقا وبالأصل الوارث من الذكور. بالأصل الوارث من الذكور أي بالاب والجد. بالاب والجد والجد يحجبهم بالإجماع. وإنما الخلاف في الأخوة لشقيقه والأخوة لأب فقط. الأخوة لشقيق ذكرا وإلاسا والأخوة لأب ذكورا وإناثا. أما الأخوة لأم هذا بالإجماع أن الجد يحجبهم حجب حرمان. بالإجماع إذا الأخوة الأخوة لأم يحجبون بكامل الأن بكامل يحجبون بستة منهم الابن وابن الابن والبنت وبنت الابن والأب والجد واضح بارك الله فيكم هالك عن بنت ابن وأخ لأم. إنما يأكل الذئب من الغنم القاصي حاجتهم ضعيف عندك هالك عن أخت عن بنت ابن وأخلي أم بنت ابن وأخلي أم كامل بنت الابن وكامل الأخلي أم بنت ابنها لها النصف والأخلي أم السدس لماذا له السدس أليس من شروط إرث السدس عدم الفرع الوارث؟ وجد الفرع الوارث كيف تعطي السود اسلام الفرع موجود أه باقي المال تعصيبا أه؟ أه؟ محجوب بمن أه محجوب بنت الابن انتبه حرام على من لم يعرف الحجب ان يفتي في الفرائض انتبه <تصفيق> الآن نحن نتكلم نقول بالفرع الوارث مطلقا مطلقا مسكين ابن الابن ها ابن الأم, الولد الأم ابن الأم وهو الوالد الأم قال له ابن الأم ووالد الأم الأخ الأم فالأخ الأم الآن محجوب بالفرع مطلقا ذكورا واناثا هو الوحيد هو الوحيد الذي يحجبه الفرع الوارث من الإناث واضح أما الأخ الشقيق هل البنت تحجبه لا هل البنت اللي تحجبه لا وإن كنا ألف وإن كنا من المسيل هذا من البنات ما يحجبنا الشقيق أبدا ولا الأخ الأكبر نزل واضح بارك الله فيكم إنما الأخوة لأم فقط الأخوة لأم فقط ذكرا وإناثا فالفرع الوارث مطلقا يحجبهم حجب حرمان واضح بارك الله فيكم وسيأتي الآن بقية شروط الأخوة لأم سيأتي الآن بقية شروط الأخوة لأم الآن حتى لا تشتت المعلومات أخواني في الله ولو نكتفي بهذا طيب نعيد الآن خليكم معي الآن في الأصول ما هي القاعدة اللي ذكرناها في الأصول من الذكور ومن الإناث في الحجب كل أصل من الذكور يحجب من كانه من جنسه فذكور ذكور الأصول يحجب من كانه من جنسين وإناث الأصول يحجبنا من كانه من جنسه واضح بارك الله فيكم إذن الآن الجد بمن يحجب؟ بالأب وكل جد أغرب منه الجدة بمن تحجب؟ بالأم أو كل جدة أغرب منها واضح بارك الله فيكم. انتهينا هذا بالنص والإجماع طيب ناتي الآن على الفروع. ناتي على الفروع. ابن الابن بمن يحجب؟ يا جلال بالابن وكل ابن ابن أقرب؟ منه بنت الابن بمن تحجب؟ بالبنت بالبنت بنت الابن بمن تحجب؟ بالابن وكل ابن ابن أقرب وأيضا ذكرنا واحد ذكرنا ثالث أيضا منه في بنات الابن إذا استكملت البنات ثلثين ولم يوجد معصب الابن الابن فإنها تسقط واضح بارك الله فيكم. طيب انتهينا من الفروع ومن الأصول ناتي للأخوة الآن الأخ الشقيق بمن يحجب؟ الاخ الشقيق بمن يحجب؟ الاخ الشقيق بمن يحجب؟ ها؟ رايد بالابن ابن الابن بالاب والجد على الصحيح واضح بارك الله فيكم هذا لابد من حفظ احفظ هذه القواعد مهمة جدا في عينك في عينك طيب الاخ الشقيق بمن؟ بالابن ها؟ والجد والاب وابن الابن وابن الابن هل الشقيق يحجبها ما يحجبها تمام طيب انت هنا من الاشقاء انتهينا من الاشقاء بقي معنا نسيناه ابن الاخ الشقيق بمن يحجب ابن الاخ الشقيق ابن الاخ الشقيق يحجب بالابن وابن الابن والاب والجد على الراجح على الراجح آه على الصحيح لا بالإجماع بالإجماع والنم الخلاف في الأخوة فقط أما أبناء الأخوة الجد يحجبهم بالإجماع الجد الجد يحجبهم بالإجماع الرابع بمن بالجد بالجد وبالأخ الشقيق وأيضا وأيضا بالأخ الأب احسنت بالاقل اب وايضا وايضا اه وايضا اه اه اه اه هذا على اقل جمهور بالاخت الشقيقه اذا كانت عاصب مع الغير على قول الجمهور على قول الجمهور لان الجمهور يقولون ان الاخت الشقيقة اذا كانت عاصب مع الغير تقوم مقام الشقيق وتحجب ما يحجبه الشقيق لاك على القول الراجح قول اسحاق بن حزم لا واضح بارك الله فيكم هذا على قول الجمهور على قول الجمهور الوقت الشقيق العاصم مع الغير تحجب ابن الاخ الشقيق على قول الجمهور اما على القول الراجح لا على القول الراجح لا اذا على القول الراجح ابن الاخ الشقيق يحجب بمن بالابن وبالابن وبالاب وبالجد وبالاخ الشقيق وبالاخ, وبالأخ لأب واضح بارك الله فيكم بستة ابن الأخ الأب ابن الأخ الأب يحجب الابن وإبن الابن وأيضاً بالأب بي... والجد والأخ الشقيق والأخ الأب وابن الأخ الشقيق وإبن الأخ الشقيق واضح بارك الله فيكم طيب والأخوة الأب بمن يحجبه الأخ الأب بمن يحجبه بالإبن ابن الإبن الأب والجد على الصحيح والأخ الشقيق واضح بارك الله فيكم والأخت لأب والأخت لأب بهؤلاء الخمسة ومن معهم إذا استكملت الأخوات شقيقات لي ثلثين الأخوة لأم بمن يحجبوا بالابن ابن الابن البنت بنت الابن الأب والجد واضح بارك الله فيكم بهؤلاء الستة فقط بهؤلاء الستة فقط هل الأخوة لشيقاء يحجبون الأخوة لأم؟ لا هل الأخوة لأب يحجبون الأخوة لأم؟ فلا واضح بارك الله فيكم طيب الله نفسه سبحانك اللهم وحمد الله لمن هذا؟